فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعهون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُوبُونَ لِمَا نُوُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ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 واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وهدون من حد الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وهدون من حد الله وَرَسُولًا وَلَوْ كَانَ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بروح